قصص عربية ما إن أخذت مكاني من الطائرة حتى رأيت ذات الرجل كان أكثر المسافرين حديثا وانشراحا ولم يترك فرصة لتقديم المساعدة لأحد إلا بادر وعلى الرغم من جسده النحيل وقامته القصيرة فإنه بدأ أكثر المسافرين نشاطا أقبل نحوي وقال يبدو أنك مرافقي في الرحلة وجاري في المقعد أجبت يبدو ذلك استقر على الكرسي المجاور وتنهد ثم قال كم من الوقت ويحل وقت المغرب؟ ربع ساعة اللهم يسر ولا تعسر لقد كان الجو لطيفا اليوم حمدا لك يا واهب النعم أخذ في ترتيل دعاء السفر ثم التفت إلي قائلا أتعرف أنني تعلمت هذا الدعاء من مذيع الطائرة جزى الله خيرا من بادر لنشره وإذاعته يبدو أنك تسافر كثيرا نعم كل أسبوعين كل نصف شهر أسافر لأخذ الكيماوي الكيماوي علاج لقد ابتليت بمرض خطير انظر ثم وقف يوريني ندبا من أثر الجراحات التي بدت متعددة استأصلوه من البطن لكنه انتشر في بقية الجسم بعد عامين من العملية قطاء وقدر الحمد لله على كل حال واخذت أسترسل معه في الحوار فعرفت أنه موظف صغير وأنه أب لسبعة أطفال أكبرهم في التاسعة وبقية ذريته من الإناث ثم تابع أعرف يا أخي نعم المولى الكثيرة ووالله إنني بخير أشعر أنني بنعمة ما دمت أدب على الأرض وعقلي معي ولساني يلهج بالثناء لصاحب المجد والملكوت سألته وقد كانت هيئته تدل على ضعف الحال هل تملك دارا لك ولأولادك؟ يا شيخ السعيد هو الذي يملك دارا هناك في الفردوس أما هنا فالديار عارضة وحينما أعلن عن دخول وقت الإفطار أصر على ألا ألمس أكل الطائرة قائلا هاك التمر الحقيقي ودع عنك المعلب كلاهما خير نعم ولكن حلفت عليك إلا أن تأكل شكرته وأكلت من قصعته سم الله وكل يا شيخ جزاك الله خيرا أبدا يكفي إثنان دائما أحضر فطور جاري في المقعد أتعرف أجر من فطر صائما لا شك أنك تعرف يا شيخ دعوت له وأخذت تحت الحاحه آكل وأتحدث معه عن أسرته ومصاعبه المادية فبدأ إيمانه عميقا وتوكله مطلقا مع ما يواجهه من نوائب لا أملك بيتا ولكني مطمئن مطمئن تماما لو نزل القضاء قريبا كيف هل هناك أقرباء يرعون أسرتك يا شيخ كنت أحسبك ستفهم وراءهم من يطعم الطير في أعشاشها ويرزق الأجنة في الأرحام لن ينساهم ربهم إنني أتركهم في حال أسعد من حالي حين تركني والدي يتيما دع عنك المستقبل وتأمينه لا يؤمن القادم إلا رازق كل ذي كبد رطب صدقت لكن الأسباب مطلوبة علم الله أنني لم أقصر هأنذا أقطع رحلة السبعين طلبا للعلاج وها هم أهلي يطلبون مني أن أقلل من جهدي بسبب المرض إنني أعمل القهوة في حفلات الأعراس وهي مستورة مادم أنه رزق شريف وكدح لا يعيب فأنا بخير استمر الحديث حتى قطعته إطارات الطائرة وهي ترتطم بالأرض ولا أدري لماذا شعرت بالارتباط بهذا الإنسان البسيط لقد تعلمت منه معاني عظيمة نعرفها جميعا لكن لا يطبقها أو يمارسها بتلك القناعة سوى من رزق توكل الطير الخماص وهي تغدو كم كان رائعا وهو يضع مفاهيم القدر والسبب وكم كان مقنعا وهو يعيش النظرية والتطبيق بلا انفصام كم كان كريما وهو الفقير ومقداما وهو الضعيف وشريفا وهو المكافح ومطمئنا في عصر القلق وادعته وأنا أقول كما قال أحد العلماء اللهم امنحني إيمانا كإيمان العجائز وتفارقنا وأنا أسر أن يقبل دعوتي لإيصاله للمستشفى وهو يجيب بلهجة حازمة سائق سيارة الأجرة ينتظرني إني أعرفه وأنا أعينه وهو أبو العيال عندما أنقذه الأجرة لا جعلك الله سببا في قطع رزق محتاج حقا كم هو عظيم هذا الدين وهو يحول هذه الشخصيات إلى أمثلة للفطرة السليمة والإيمان العميق في عصر القلق والبعد عن الله القصة الثانية إذا كنت تستطيع ففعل أتى رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله فقال يا أبا إسحاق إني مسرف على نفسي فاعرض علي ما يكون لها زاجرا ومستنقذا قال إبراهيم إن قبلت خمس خصال وقدرت عليها لم تضرك معصية قال الرجل هاتي يا أبا إسحاق قال إبراهيم أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تأكل من رزقه قال الرجل فمن أين آكل وكل ما في الأرض رزقه قال إبراهيم يا هذا أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه قال الرجل لا هاتي الثانية قال إبراهيم وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده قال الرجل هذه أعظم فأين أسكن؟ قال إبراهيم يا هذا أفيحسن بك أن تسكن بلاده وتعصيه؟ قال الرجل لا هاتي الثالثة قال إبراهيم وإذا أردت أن تعصيه وأنت تأكل رزقه وتسكن بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه فعصه فيه قال الرجل يا إبراهيم ما هذا وهو يطلع على ما في السرائر قال إبراهيم يا هذا أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويعلم ما تجاهر به قال الرجل لا هات الرابعة قال إبراهيم فإذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني حتى أتوب توبة نصوحا وأعمل صالحا قال الرجل هات الخامسة قال إبراهيم إذا جاءك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم قال الرجل إنهم لا يدعوني ولا يقبلون مني يا إبراهيم حسبي حسبي أستغفر الله وأتوب إليه فكان لتوبته وفيا فلزم العبادة واشتنب المعاصي حتى فارق الدنيا الأجوبة المسكتة القصة الثالثة ضيف المساء عن الحسن أن رجلاً جهده الجوع ففطن له رجل من الأنصار فلما أمس أتى به إلى بيته فقال لامرأته هل لك أن نطوي ليلتنا هذه لضيفنا؟ قالت نعم قال فإذا قدمت الطعام فادني إلى السراج كأنك تصلحينه فأطفئيه ففعلت وجاءت بثريدة كأنها قطاط فوضعتها بين أيديهما ثم دنت إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأت فجعل الأنصاري يضع يده في القصعة ثم يرفعها خاليا فأطلع على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح الأنصاري صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فلما سلم أقبل على الأنصاري وقال أنت صاحب الكلام الليلة ففزع الأنصاري وقال أي كلام يا رسول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قوله لمرأته فقال الأنصاري كان ذاك يا رسول الله قال فوالله لقد عجب الله من صنعكم الليلة